النار في سيناء نور محمد انار في سيناء نور محمد لما تجلى قيل للعرش سجدي شكر الوجود اليه منة والدين لولا شعاع جبينك لم يولد لولا لولا شعاع جبينك لم يولد يامن درى الدنيا وانت بشير رغاب بخطابك تتم وتهتدي ولانت اول من تجرع عصا دي انا في اخيك في اخيك انا في, أخيك. أنا في, أخيك. أنا في أخيك. اذا ابتدات فشافعي انت الذي من قال بالباب ابتدي صلوا على محمد وآله